اللهم اجعلنا ممن يقرأ القران فيرقى اللهم اجعلنا ممن يقرأ القران فيرقى اللهم اجعلنا ممن يقرأ القران فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القران فيشقى برحمتك يا ارحم الراحمين